أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوان أولئك لهم عذاب مهين.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 خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواص أن تميدكم وبث فيها من كل داء وأنزلنا من السماء ما وأنزلنا من السماء ما فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا.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 وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن مشك لظل عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أم هَنَنَ عَلَى وَهْنٍ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ وَلِوَالِدَيْكَ إلي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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشك واغضض من صوتك إن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 ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم لننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم انطروه الى عذاب غليظ ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحدا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحدا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 كل يجري لعجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق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 ولا مولود هو جاز عوالده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا